إلى موضوع الوحي وقد عرفتم فيما سبق أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون رسالات الله وأوامره ونواهيه وسائر ما يكلفهم به تبليغه للناس ولكن لا بد من سؤال هؤلاء الرسل الكرام كيف يتلقون الرسالة عن الله إلقاؤها واضح يتكلمون يشرحون يبينون يوضحون يحذرون ينذرون يتلون آيات الله هذا هو الإلقاء التلقي كيف يتلقى الرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم رسالة الله عز وجل الإجابة الفاطلة هي عن طريق الوحي عن طريق الوحي فالوحي بحسب اللغة يدل على الإيماء وعلى الإشارة السريعة وعلى الإعلام الخفي وعلى الكلام الخفي وعلى الكتابة وعلى إلقاء المعنى في النفس وعلى الإلهام سواء أكان الإلهام بدافع الغريزة أم بإشراقات الفطرة هذه تعريفات الوحي بحسب اللغة بالمناسبة دائما في عمنا لكل مصطلح تعريفا تعريف لغوي وتعريف شرعي فالتعريف اللغوي بحسب ما جاء في المعاجن وامهات اللغة واما التعريف الشرعي فهو التعريف الذي اصطلح عليه العلماء والفقهاء فالوحي بالتعريف اللغوي الاعلام الخفي السريع وكذلك الإيماء والإشارة السريعة والكلام الخفي وإلقاء المعنى في النفس والإلهام سواء أكان بدافع غريضة أم بإشراقات الفطر يعني لا يمكن أن نفسر الأعمال الأعمال المعقبة بالغة التعقيد التي يفعلها الحيوان وهو حيوان لا يبعك ولا يعقل الا عن طريق الغريزة لذلك من معاني الوحي الالهام الهام الغريزة قال تعالى وأوحى ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بيوتا توجب سمك السلمون من سواحل الوّبا الغرديّة إلى مصبّات الأنهار في أمريكا وكل سبب جاءت من هذا النهر من أعالي هذا النهر تعود أدراجها إليه هذا يستحيل على إنسان عاقل مختص بالبئر أن يفعله لا بد من, من الغريزة لا بد من وحي الغريزة فالوحي كما قلنا بالمعنى اللغوي الإعلام الخفي السريع الإشارة السريعة الإيماء الكلام الخفي رقاء معنى في النفس الإلغام بدافع الغريزة أو بدافع الفطرة الله عز وجل ورد هذا المعنى في القرآن هذا المعنى اللغوي ورد في القرآن فقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون في حوان نقار خشب يقف على شجر السنديان ويدخل مقاره الذي يزيد عن عشر سانتي في جزع الشجرة ليلتقط دودة في داخل الشجرة فيأكلها مستحيل كيف عرف أنها في هذا المكان لا بد من إلهام إلهي كيف عرف هذا الطائر أن الدودة على ارتفاع متر سبعين سمتر وقف في هذا المكان وادخل منقاره في أقصى أنواع الخشب طبعا لا بد من تفسير علمي لإدخال المنقار ما بدي توضيب الخشب يسخي المنقار إلى داخل الجذع في الدودة التي تعيش في داخل الجزء القضية وحي بماء الأعشاش اهتداء الحيوانات إلى طعامها صورها في أعماق البحار الحيان يقوم بأعمال بالغة التعقيد هذا عن طريق الغريزة أو عن طريق وحي الغريزة أي كما قال الله عز وجل قال فمن ربكنا يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدى لا أريد أن نقف طويلا عند هذا المعنى هذا المعنى أكدته بعض الآيات الكريمة حيث قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل ألاتخذ من الجباب بيوتا ومن الشجر ومما يعرفه هناك آية أخرى تؤكد هذا المعنى قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادروكم وإن أقعتموهم إنكم لمشركون هذا معنى آخر المعنى نفسه في آية أخرى يعني الإحاء الخفي الإشارة الخفية التوجيه النفسي الإرقاء في النفس هذا معنى الوحي لغة فما معناه شرعا معناه الشرعي الوحي إعلام الله رسولا من رسوله أو نبيا من أنبيائه ما يشاء من كلام او معنى هذا تعريف الوحي الشرعي بطريقة تفيد النبي او الرسول العلم اليقيني القاطع بما اعلم الله به نعيد التعريف اعلام الله احدى وسائل الاعلام التي يعلم الله بها اذبياءه ورسوله ما يشاء من كلام او معنا لانه حتى الاحاديث الشريفة الصحيحة وحي غير مثل بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى في الاحاديث الشريفة اوحى الله لنبيه بالمعنى اما في القرآن الكريم بالمعنى والمبنى القرآن الكريم أرحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام معنا ومبنا معنا وفياغة ولفظا بينما الأحاديث الشريفة المتواترة أجمع علماء الأثور على أنها وحي غير مثلون استلباطا من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن أحيانا قد تأتيك إشارة من إنسان أو إعلام خفي أو وحي بالمعنى اللغوي ولا تدري بالضبط ماذا يريد في نقطة مهمة جدا في الوحي بطريقة تفيد النبي أو الرسول العلم اليقيني القاطع بما علم الله به يعني بالمناسبة مرضوء العقيدة مرضوء التشريع العقيدة والتشريع هذه لا يمكن إلا أن تكون قطئية ثبوت، قطئية الضلالة عقيدة لي الإنسان اعتقد خلافة ما يريد الله عز وجل كفر وإذا كفر دخل النار لذلك في أمور العقيدة الأمر خطير جدا لا بد من أن تكون النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ولا يقبل في العقيدة من النصوص إلا ما كان قطعية ثبوت قطعية دلالة والقرآن الكريم قطعية ثبوت في كل آياته قطعية الدلالة في آياته المحكمة غلية الدلالة في آياته المتشابه فالقرآن تؤخذ العقيدة منه وطيئن لكم من دروسنا الماضية أن كل حقائق العقيدة إنما هي مأخوذة من آيات الله عز وجل ماذا ينبغي أن تعتقد هناك دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة من كتاب الله أينا؟ ومن الأحاديث الشريفة الصحيحة المتواترة ثانيا احاديث الاحات يبدأ عليها احكام شرعية ويعمل بها لكن العقيدة لا تثبت الا بالاحاديث المتواترة لان الانسان لو اعتقد خلاف ما اعراض الله عز وجل لكفر اذا اعلام الله رسولا من رسوله او نبيا من انبيائه ما يشاء في الكلام الكلام يشمل المعنى والمدنى او معنى بطريقة تفيد النبي او الرسول العلم اليقيني القاطع بما اعلمه الله الوحي بهذا التعريف الدقيق يستجمع عدة عناصر ذات أهمية العنصر الأول أنه إعلام من الله المحيط بكل شيء علما دام الإعلام من الله الله سبحانه وتعالى علمه مطلق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علام الغيوب العليم الحكيم يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون علم الله مطلق وما دام الوحي من عند الله ففيه الحقيقة المطلقة مستحيل أن يكون في الوحي الإلهي وكان نفسا ومعنا كالقرآن الكريم او معنا كالحديث الشريف مستحيل الا ان يكون هذا الكلام حقيقيا وحقا بئة بالمئة لان المتكلم لان الموحي هو الله وهو, وهو علامه العنصر الثاني ان الرسول او النبي يتلقف هذا العلم الالهي تلقفا يتلقف هذا العلم تلقفا وهو مستجمع كامل شعوره الفكري والوجداني حول ما يلقى اليه من علم الوحي واحد نايم، شاهد منام مصدق مكذب ماله متأكد منام الضبابي كان هذا شيء يتنافى الوحي تنافعا كليا يعني إنسان بكامل قوى العقلية والشعورية والعجدانية بكامل الريقظة والانتباه والوعي والإدراك والفهم والكتنق يتلقى من الله عز وجل هذه الحقائق وهذا الكلام وهذه المعاني في شيء الوحي حق المطلق لأنه من عنده المطلق عنده الله مطلق قال للإنسان نفلي وفيه عالم كبير ومع ذلك قد يغلق قال بعضهم لكل جواد كبوة وكل حسانة نبوة وكل عالم هفوة بعض الأنبياء ما في إنسان معصور لا لا تلقي هذه على المرشد كبير كثير بعد الانبياء ما في انسان معصوم ربنا عز وجل قال تسألوا اهل الذكري ان كنتم لا تعلمون، و اهل الذكري ليسوا انبياء هم العلماء والعلماء العلماء هم معصومين يعني بتكلمنا تسعة و تسعين حقيقة دي علاة ممكن الغلط وارد اما الانبياء معصومون عثمة تبليغ و فعل. في أفعالهم لا يغلطوا، لا يعصون الله ما أمره وفي أقوالهم التي يبلغونها عن الله عز وجل معصومون عصمة تامة لأن هذا النبي قدوة مشرع قدوة لا واحد مشرع أقواله وأفعاله وإقراراته كشريع يجب أن يأخذ بها الناس من بعده وما يبلغه عن ربه ايضا تشريع. يعني ما يبلغه عن ربه قرآن لا يأتي للباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالنبيه والانبياء والرسل بنفس القرآن الكريم معصومون عثمة تبليغ وعثمة فعل. اتعاله من ان يعصي الله بها لأقواله التي يبلغه عن ربه معصوم من أن يزيغ بها هذا شيء ثابت نفسي الأنبياء ليسوا معصومين فإذا ألأك واحد أنا ما بغلط أقول له كذاب بعد الأنبياء ما في حد لا بغلط لكن غلط تثيث في الفروع يعني الإمام مالك الله يرضى عنه كان يسأل مئة سؤال فيجيبه في عن عشر ويقول في البقر لا أدري ونصف العلم لا أدري هذا الذي يفتي بما لا يعلم يجعل من نفسه جثرا إلى جهنم إذا حرم حلالا أو حلل حراما أو أفتى بغير علم أو قالت القرآن برأيه من دون أن يرجع إلى العلماء الكبار فهذا يهرث بما لا يعرف لذلك يحاسبه الله حسابا شديدا نصف العلم لا أدري قل لا أدري يستخر بها استخر بها قل لا أدري دين هذا سيدنا مالك رضي الله عنه له قول شهير إن هذا العلم دين فاندروا عن من تأخذون دينك ما معه لا دين تسأل أي إنسان أخي والله فلا تقال مين فلاهن متحقق من علمه قطعك الدليل انك افعل كذا وهذا هو الدليل اعطاك دليل يقيني دليل قطعي الصبوت قرآن يعني قطعي الدلالة آية محكمة أو حديث متواتر او بالاسعال حديث اعحال لبقى لك هذا رأيي وعمل هيك نفسك الدليل لا تقبل شيئا بلا دليل ولا ترفض شيئا بلده، فأول عنصر أن مضمون هذا الوحي حق مئة بالمئة، لأنه من عند الله علام الغيوب، وهذا الذي يتلقى الوحي حتى واحد أعداء المسلمين أخير، قد يكون في سياسات الذي يتلقى الوحي. رسولاً كان أو نبياً يتلقاه وهو في كامل صعور الفطري والوجداني في كامل اليقظة والفهم والانتباه والتبصر حول ما يلقى إليه من علم ودون أن يكون لإرادته واختياره تدخل في مضمون ما يلقى إليه. لا بحوار. ولا بيعدل ولا موقف ولا بنتقد ولا بزيد ولا بنقف ارادته اختياره لا دخل لهما في مضمون ما يلقى اليه من اجل ان تطوئين ان هذا القرآن من عند الله الواحد الاحج هذه الاحاديث الصحيحة وحد يمليح لا اذا واحد اللو كل رسالة شفهية يمكن يبالغ، أغلبهم يبالغ أو يقلل من أهمية بعض مضامينه، يا بيقلل، يا بيبالغ، يا بيحذف، يا بضيف، يا بتديلات عدم اهتمام لا تتم بإله، هل بنغني بالغضب ما تتم ما بنتت كلامه، تدخل صار، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا دخل لإرادته ولا ل اختياره في تعديل او بيادة او حذف او انقاط ما يوحى اليش في المضمون وفي اللفظ اذا كان اللفظ معنيا بالوحي اذا الوحي القرآن ولا حركة ولا ضمة ولا فتحة ولا فاء ولا والو ابدا اما نحن نزلنا الذكرة وإنا له لحافظون الشيء الثالث أن ما يلقى بالوحي من كلام أو معنى يحتل في ذات الرسول أو النبي مركز العلم اليقيني القاطع بفحة التلقي عن الله يعني يعني العلم اليقيني القاطع لو فرضنا في آلة بخمة فيها زر مكتوب التشغيل فالتشغيل كلمة ترى مظلوطها الكلمة صحيحة يكون واحد كاتبة خطاب كاتبة ومال علاقة بالتشغيل اذا انت كبست الزر فاشتغلت الآلة وهذا ضغن جدا تحس ان الكلمة التشغيل هي قيمية. يعني قطعية صحيحة مئة في المئة فالعنصر الثالث ان ما يلقى بالوحي من كلام او معنى يحتل في ذات النبي او الرسول مركز العلم اليقيني القاطع بصحة التلقي عن الله فالنبي مؤمن ايضا معنى مؤمن اي مؤمن بان هذا الذي اوحي اليه هو كلام الله عز وجل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه مؤمن مؤمن ايمان قاطع. بحيث لا يعتري نفسه أدنى شك أو تردد في ذلك فالمضمون حق، وثناء التلقي أعلى درجات الوعي واليقظة والتنبط فكريا ووجدانيا واعتقاد النبي والرسول أن هذا الكلام الذي النبي يحاولي أيضا لقيميًا صدوقًا وبلاغًا. لهذا يقول الله عز وجل مخاطبا سيدنا محمد صلى الله عليه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوبا ويونس وهارون وكليمان وآتينا داود يعني هذا الوحي أيها النبي الكريم ليس بضعا هذا الوحي الذي جاءك جاء من قبله إلى الأنبياء التالية أسماؤه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأبحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسناف وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا بعيد زبور وقاله تعالى في صفة نفق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن العوى إن هو إلا وحيا يوحى من أجل أن أؤكد لكم أن إرادة الرسول واختياره لا يتدخلان أبدا في الوحي قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا بدل. هذه الآيات يعني فيها تدويق لحريتنا غيرنا يا هل عبدنا بابها الآن معلنا ائتي لقرآن غير هذا او بدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي انا ما بدل بدل لا بدل زيد ولا احدث ولا عدل ولا ادرج ولا اغتي ابدأ انا وخيط امين فمن معاني انه امين يعني امين على وحي السماء قل ما يكون لي ما يكون لي أن أذذله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إذا الآيات تؤكد ليس هناك تدخل في مضمون الوحي آية ثالثة إذ ربك إلى الملائكة أني معكم ففدتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الوعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا يعني هذا الوحي والملائكة يعني الآن يبين المؤلف أن الوحي الذي يوحي الله به إلى أنبيائه عن طريق الملائكة. هناك رسل وهناك رسل للرسل سيد جبريل رسول لرسول الله من قبل الله اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضرب فوق الاعناق واضربوا منهم كل بمان وقيم الله تعالى في حق جبريل عليه السلام فأوحى إلى عبده ما أوحى أي فأوحى الله إلى عبده جبريل ملك الوحي الأمين الوحي نفسه الذي أوحى جبريل إلى محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام من هذا نستنبه أن الله هو الموحي وأن الموحى إليه من البشر مستطيل بالنبوة وأن وسيلة الإعلام الإلهي للملائكة أو البشر إنما هو الوحي والمقاصد بالملائكة والبشر غيرهما وأن ظاهرة الوحي بيصفها ظاهرة إنسانية أمر يشترك في الشعور به جميع الأنبياء والرسل وعن طريقه يتلقون الإعلامات الإلهية وليس محمد صلى الله عليه وسلم بدعا فيهم كغيره وأن ما يلقى به قد يكون كلاما منفوضا أو مكتوبا وقد يكون معانية يمكن التصرف لأدائها بأنفاض من عند النبي هذه الأحاديث القدسية والأحاديث الشريف وأنه لا تدخل لإرادة النبي واختيار المستفى في الوحي في مضمون أو لفظ ما يلقى عليه بالوحي الآن كيف كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أكبر ما مدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح رواه البخاري يعني الله عز وجل لطيف إن ربي لطيف لما يشاء قبل أن ينزل جبريل عليه السلام فراه النبي عليه الصلاة والسلام بأم عينه كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا. التي تأتي مثل فلك الصبح هذه الرؤية فرهاص للوحي تمييد للوحي وسر ذلك التمييد لمزول الوحي بصورته الحقيقية لما له من وقع شديد على النفس البشرية ثم أنزل عليه الملك جبريل عن غير الف سابق له وذلك حين كان النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد الله ويتأمل في عظيم ملكوته قبل الرسالة. فغطه ثلاث مرات وهو يقول له اقرأ ويجيبه النبي يقول له اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. ثم ستر عن النبي عليه الصلاة والسلام الوحي واشتد وقع ذلك عليه. وكان لذلك حكمة عظيمة تتضمن إشعار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحادث الأول من تجلبه الرياضة الروحية التي كان يمارسها سرار حراء وإنما هو الاستفاء الرباني وكان قد رياضة روحية ورأى هذا الملك العظيم لمن أن هذا من كسبه لا جاء جبريل العظيم وانقضع الوحي سنوات ثلاثة ثم جاء الوحي من دون ترقب وهو يسير في احد شعاب نبكة يقول عليه السلاة والسلام بينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بطري فاذا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعدت منه فرجعت فقلت زبني لي، فأزل الله تعالى يا أيها المدثر قمت أنذر وربك فكبر وفيابك فطهر والرجز ذكر إذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا جبريل وقد ملأ ما بين السماوات والأرض وتتابع الرحل بعد ذلك لأحواله الهادئة نسبيا وإليكم أيها الإخوة ما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن بيشان رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يتيك الوحيد فقال عليه الصلاة والسلام احيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو اشده عليه فيسر عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتنسل لي الملك ربلا فيكلمني فعلم ما يقوم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان ينفث في روائه صلى الله عليه وسلم فيعي رسول الله ما يقول وورد أن الصحابة الكرام كانوا يصنعون للوحي عند مجرهه على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليا كدلي النحل ويستخلص من هذه الأخبار الصحيحة أن من أحوال الرحي حينما ينزل عليه أن على قلبه قول شديد ثقري يسمع فيه الرسول صوتا متعاقدا متباركا كصوت الجاسي في صنصرته وأن من أحوال الرحي أن يأتيه جبريل عليه السلام بصورة إنسان سيكلمه بمثل كلام الناس إلى غير ذلك من أحوال وأثناء حالة النبي عليه الصلاة والسلام فقد وصفتها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها فقال ولقد رأيته ينذر عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصن عنه لأن جبينه لا يتفصد عرق وقد ورد أن رحمته صلى الله عليه وسلم كانت تدرك به إلى الأرض إذا نزل عليه الوحي وراكم وقد نزل عليه الوحي مرة يعني كانت رجله الشريفة قريبة من رجل سيدنا دين فسقلت عليه حتى كادت ترد يعني يبدو أن الوحي لذن وقعا شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إن س عليك قولا ثقيلا في في نظيره. طبعا شيء يعني عظيم أن سيد الملائكة جبريل ينزل يروح إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يريد الله أن يحي به إليه. قال نوح يحمي ويقسم الوحي إلى ثلاثة أنواع أخذ من قوله تعالى في سورة الشورى. الملاحظ أن كل حقيقة تلقى مأخوذة من آية كريمة أو من حديث صحيح وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو وراء حجاب يرسل رسولا سيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم هذه الآية بينت أن هناك أبغاءا ثلاثة للوحي سميع الأيام هو ما كان بلا وسط وذلك بالإلقاء في القلب وذلك يشمل ما كان كمثل سلسلة الجرس والنسف في الروع والإنهان والرؤية وتحقيقه أن يخلق الله في قلب موحى إليه المعطوم حما بروريا بإدراك ما شاء الله إدراكه من كلامه تعالى هذا نوع مباشر وهذا النوع هو ما أشار إليه بقلبه في الآية إنا وحيا الوحيا مجردا عن الوفاة ويكون ذلك بقلف الكلام او المعاني في القلب قلفا مداشرا يفيد الرسول علما قطعيا بريريا لان ذلك من عند الله ومن انثرة هذا النوع ما كان لسيدنا ابراهيم عليه السلام في الرؤيا اني ارى في المنام اني اذبح هذا يحب بباشر وما كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في اليقظة. هذا هو النوع الأول وحي المباشر فرقاء في, في القلب ذو الثاني ما كان برسافة إسماع الكلام إلى من غير أن يرى السامع من يكلمه كان يخلق الله الأسراط من هذا النوع ما كان لموسى عليه السلام حين مناجاته ربعه في جانب التور وقد يشترك في سماع هذا النوع غير الموح إليه كما سمع السبعون من بني إسرائيل حين مضوا إلى النقاط ما سمعه موسى عليه السلام هذا الوحي من وراء حجاب وهذا النوع الثاني هو ما أشار إليه الله تعالى بقوله او من وراء حجاب اي الوحيا من وراء حجاب بالمساطة خلق الله الاصوات كما ذكرنا او بصورة اخرى يختار الله جل وعلا والنوغ الثالث ما كان بالمساطة ارسال ملك ترى صورته المعينة ويسمع كلامه كجبريل عليه السلاة والسلام فيوحي الى النبي ما أمره الله أن يوحى, يوحي إلي؟ وهذا النوع هو الغالب من أنواع الوحي بالنسبة إلى الأنبياء. فغالب رحيل الأنبياء عليهم السلام أن يكون الوحي إليهم بالساطة رسل من المدائح. أكثر المثقفين يقولوا بواطفته، أي غلط. فوابها بالساطة. الشيء الراسخ. المتوسط بين الشيئين أن الأداة أو الوسيلة يقال لها برساقة بهذا النوع الثالث ينتهي موضوع الوحي الذي تحدثنا عن أنواعه نوع بلا رساقة نوع من وراء حجاب نوع وحي عن طريق سيدنا جبريل وتحدثنا عن حالة الوحي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كيف جاء أول ما جاءه سفر قطع سفر كيف كان التتابع عليه وكيف كانت أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال صحابته وأحوال ناقته حين الوحي إليه وتحدثنا عن تعريف الوحي اللغوي وعن تعريفه الشرعي وكيف أن الوحي وفيدة إعلامه من الله عز وجل لأنبيائه ورسوله وسوف ننتقل إلى موضوع من إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين إلى آداب المعاشرة الزوجية بعد العقد ونظر فيما على الزوج للزوجة قال اما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والادب في الاثنين عشر امرا على الزنج المراعي الاعتدال والادب في الاثنين عشر امرا في الولينة والمعاشرة وحسن المعاشرة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليم والقتل والتعديد والولادة ومشاكل ذلك فعثنا أدب ألف عشرة لعد العقد في الولين قال أنا صلى الله عليه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر سفرتين فقال ما هذا عبد الرحمن قال تزايفت مراتا على وذنوات من ذهب هذا المقر وذنوات من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام بارك نحو لك أولين ولودشات يعني من السنة أن تجعل أن تقيم وليمة تدعو إليها الأقارب والأحباب بمناسبة الزواج أنه أولم ولا البشات هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر رسولي فالنبي كان قدرة لنا في هذا وتستهد تهيئته فيقول من دخل على الزيج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير بارك لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير ويجتحد إظهار المكاح لقوله عليه الصلاة والسلام فشو ما بين الحلال والحرام الصوت هلان يتلقونا أبواق السيارات يعني من بعد أنه إعلام النكاح السمي اختفاء الخصبية يعني أنا لاحظت كثير كثير في يعني مشاريع زواج تخفق لأن الخاطب أعلن في أيام خطبة نيته بزواجه من فلان هناك أعداء هناك حسد، هناك تامعون بهذا بهذا الشاب، فإذا يأسى من أنقذه، يأسى منه،, منه أوقعوا بينه وبين مخطوبته، خلقت هات البصر، يقولون المخطوب صفات سيئة جدا في الخاطب، ويقولون الخاطب صفات سيئة جدا في المخطوبة، لذلك السنة النبوية المتفقرة أن تخفى الخطبة. بالكتمان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان الخطبة يجب أن تخفى لا بد من خساد لا بد من اعداء لا بد من مغرضين لا بد من متجررين بهذا الزواج ان هذه الفتاة كانت تنتظر من عنها عمها ان يخطبها فلما خطب غيرها اشتعلت في قلبها الغيرة فحملتها على الإقاع بين الخاطب والمخطبة لذلك من السمة النبوية أن تغفى الخطبة الخطبة الخطبة ما يقع على المنبر الخطبة وأن يعلن النكاح سبحان الله كل صديق ذكر لي ببعض أحياء بأحد أحياء دي مشكلة. أني طلق الباب الساعة خمسة ونص جاءت مبركة صعد بالطابق أربعة وستين أني فتحت الباب ما في حدا نظرت إلى أسفل فإذا يعني وعاء في طفل مولود حديثا طبعا لقيت يعني تألم ألم شديد أخذوا لدار ما عرفوا أخذوا يعني لمستشفى ولا دار عادي أنا هذه القصة تركت في نفسي أثرا كبيرا استوارت للإنسان بالزواج السرعي وتعمل زوجته وتدخل بشارب للبيت الزوجة تتفاءل بهذا المولود والأبي تفاعل بهذا المولود يعدون العدة له قبل ستة أشهر أو سبعة أشهر بأن الديارة بالتعبير العامي والسرير والمهاد يعني بتلاقي أحيان كله في هذا الجنود ويأتي المنوء ويأتي المهلئون ويأتي الهدايا ويعمل صراح البلد هذا المنوء الذي جاء بالطريق الشرعي هكذا أما إذا جاء بالطريق الشرعي يضع في ست ويلقى بعضهم يجدوا في حاليات القمامة أطفال حديثي البلاد في بيوت الأجانب في الحدائق يزمعون جمعا في الحدائق لذلك شتان بين النكاح وبين السفاح النكاح بركة بالنبوعة عز وجل وباركب الناس وأنت تفتح به ولا تستحي بينما السفاح عملية تهريب يعني فيها خطأ وفيها خوف وفيها خجال وفيها إذا قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الصمت يعني إمام المكره الأدب الثاني حسن الخلق معه احتمال الاذا من ذن ترحما عليهم قال تعالى وعاصر جنه بالمغرف وقال في تعظيم حقه اخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني هذه الفتاة التي ادها ابوه وتشها كونئه فاضحه قدمها الين لا لتودينها، لا لتضربها، لا لتودينها، لا لتستخدمها، بل لتقيمها. وأخذنا منكم ميثاقا غليظاً. لذلك لما الإنسان يتزوج زواج، وفي نيته أن يطلق بعد فترة، فهذا شيء نهى عنه الشرع، يعد ذينا. إذا كان في حاله في نيه كل زوج قبل ابرام العقد ان يطلق بعد حمل فهذا نوع من الزنا في غيره المتقدم لكن الزواج الشرعي يعقد العقد بشرطه ان يستمر ان اذا ظهر شيء كان خافيا عنه ربما طلقوا طلاق شرقه اما الامر الطلاق قبل, قبل قبل ادرام العقد فهذه حالة لا يرضى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وليس في تحقيق تقفل الزواج وقال تعالى للصاحب بالجنب لقد فسروا وفسروا باذا الصاحب بالجنب هي الزوجة كلها هي المرأة وليس خسن الخلق معها كثر أذى عنها بل احتمال الأذى عند فيشها وهدبها اقتلاءا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه تراجعنه في الكلام للأذى الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بيقصد معاشرته. فعند حال أولى احتمال تجا، الحال سلبية. أما الحال إيجابية خصم المعاشرة. هل أل تدخل البيت مساما ضحاكا؟ هل تكون ملحا في البيت؟ هل أل تشم على الجلدة بما هو أبل له؟ هل تشكر لها صنيعها خدمتها نظافة البيت؟ حسن تدخ الطعام حسن قيامها برعاية أولادها، أن تشكر لها صورها لنفسها، طاعتها لك كل ما كان منك تقدير لعملها ولجهدها كان منها رغبة في متابعة العمل، فإن نبيذ على احتمال الأداء منها بحسن المعاملة، فهذا المديح وهذا الكلام اللطيف. وهذه وهذه بسمة وهذا الكلام والعذب مما يصليب قلوب النساء وكان النبي عليه السلام كما قلت قبل قليل إذا دخل بيته بساما ضحك وكان يقول أكرم النساء في الله ما أقربهن إلا كريم وكان يقول أكرم النساء فإنهن المقناسات غاليات وقد كان النبي عليه السلام يلبأ بعضهم فهي مو فقق البيت ثلاثة وطيانة من البيت عدد ثلاثة وطيانة خارج البيت إذا كانت عمل يحتاج إلى أن يكون لك هاي بيت وأن يكون لك حزم ممكن تعمل عدد ثلاثة خارج البيت لكن ببن البيت يجب أن تكون بساما بحاكا فكان عليه السلاة والسلام يمزح مع الظلم ينزلوا إلى درجات أقولهم قلين أنت أخي أنت رجل عظيم رجل أعمال عندك مشاريع بخنة تفوت للبيت تشب حالك فوق مستوى الدرجة هذه أحد أحكي أفهمنا على صفحة أفهمنا على مستوى ساكت ساكت ساكت ساكت هي بتحكي بتحكي وساكت ساكت سيدنا رسول الله وجد خلقه حبيب الحق صاحب الرسالة سجد الانبياء خاسم الانبياء اي مخلوق اذا دخل البيت نزل الى مستوى درجته وحدثها وعامتها وما زعها وكان يقول خيركم خيركم لأهله وعلى خيركم لأهله مرد التسابق مع السيد عايش يبدو أنها كانت صغيرة جدا ورشيقة فتبقته قالت سلمنا ركبني اللحم سبقني يعني هي يظهر زادة نبي الله مصدع علينا زادة كان محاجب على يظن الصحيح نبي قالت فتبقت أنا ورسول الله فتبقته فلمنا ركبني اللحم سبقني فقال هذه بفلك تعادل يعني هذه بتلك هي كانت تقول له كيف حبك لي كان يقول لها كعقبة الحجم كانت تقول كيف العقبة يقول على حالها ساكة ماكنة كيف سيد العالمي كان ببيته اذا واحد كان كان يعني في عنده في عنده مزاحة مزاحة لطيف اما السخرية على الزيج وعلى اهلا هذا عمل في حمق لأنه يباعد القلوب وينفر في أزوار سبحان الله لا نهار بمزاح مع زيك ومزح يزعجها يغونها إذا في عيد خلقي بتنبيينا على عيد لحتى تتعقد منه التدريز النواحي الإيجابية وأثني عليها بما هي بما هو أثني عن في وصفت جوجها فقالت كان لله بحوكا إذا ولج كان بقى بحوك سكيتا إذا خرج آكلا ما وجد غير سائل عما عم فقد كل بردامات أحسن الله كلمة كل كريم غير سائل عما عم فقد آكلا ما وجد سكيتا إذا خرج ضحوكا إذا ودج هاي مفتكات الزوج المؤمن هلأ في حاجة رابعة قال أما ينبثق في الدعادة وحسن الخلق لنوافق باتباع غلاها إلى حد يفسد خلقه. تركب عليه كتر الضلال لدرجة أنه يعني أما بطاع طاعة بمعصي لما يرضي الله لما يرضي ايه خانم قاني اتمنى ده هاي فعن الوعب بعث والاستخزاء والخموع وفقد الرجولة وفقد القيامة يعني يجب ان تنازح وان تباعد وانت تنكد القرى وانت السيد الاول في البيت المطاع فاذا كان لينك وانت مضاعبتك ودفنتك وضحفك فيؤدي إلى أن تفقد سلطتك وتفقد قيامتك وتفقد تنفيذ عمرها فلا كان هذا هذا الليل ولا هذا الخلق الحسن كثير في أزواج يعني الزوج تخرج بيت ابنتها فلها متفرز مثل ما جدت ويطير لي الطلاق ويوم متفرش ما نتدخل هل في يحد الزواج ناجح جدا سأسأله شو السباد أنا هو الذي حياته مصاب معي مشكلة شو السباد أنا والله أنا من يوم الزواج أول يوم اتفعني أنا الزوج في أشياء بتنسمي أنا لاختصاصي أشياء اختصاصي هل سألون ما الذي يخصك أنا كل أمور كل أمور أمور سياسية خارجية ورأي قضايا. أما ما سوى ذلك فلا. شو ذا التقسيم هذا؟ كل شيء خارج البيت، كل شيء بنفس الحياة العامة هو مختص. وكل شيء ما سوى ذلك هي مختصة يعني. كل مفصل لكل شيء معناه. معناه هو ترك القيادي للزوجة للزوجة فعلت ما يوسوس لها الشيطان. فرمد امام الغزاني بالدرج الرابع عن ان لا في الدعادة لحسن الخلق والموافقة باتباع خلاها الى حد يفسد خلقه ويشخط بالكلية ذا البته عندها بل يراعي اعتدال فيه فلا يبع الهيبة لانقناب منكرا يعني اذا كان انتهكت حرمات الناس فالعب بالشدة انا عند الغيوظة انا عند الحزن انا, أنا عند الانقناب كذا انتهت حرمات الله صوت الاخير اما نباتي الله لأمور الداخلية غير التي لا تمس الدين اعطي صلاحية مطلقة للزوجة ان تفعل ما تشاء انا يستحب داد المساعدة على الميكر اثبتك ايام بسيطي خسام بين الزوج والزوجة ثم تتخريج البنت بعدين استسلم تخرج البنت بالطريقة التي ترضي أمها والأم جاهلة بل من مرعا ما يخالف الشرعة والمرئة تنمر وانتعض فبالعدل قامت السماوات للأرض فكل ما جاوز عده انعكث إلى ضده فينبغي يسلك تدير الاقتصادي في المخالفة والمواطقة ويطبع الحق في جميع ذلك ليسلم من شرهم فإن الغالد عليهن سوء الخلق ولا يعتبر ذلك منهم ذن إلا بموع من الفكس منزوج من وسياتة وعليه أن ينظر إلى أخلاقها أردت بالتجربة ثم ليعارلها بما يسلعها كما يكتبوه حالها مائة زوجت ابنتها الى قاضي اسمه سريح بعد عام جاءت تزور ابنتها فعلت القاضي سريح كيف حال زوجتك يا ابا امية قال يا هي خير زوجة قالت يا ابا امية ما اوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تؤدب ثم أفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاقة يعني ما في شيء في الحياة أكره وأدشع من امرأة مدللة فوق الحدود ردنا جغت الدمار لهذا البيت والله ولكن من بيت دول. دمر بسبب زوجه اشتفى تتجاوز حده لذلك رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده البند الخامس في آداب المعاشرة الزوجية قال الاعتدال في الغيرة والحمد لله رب العالمين الفاتح